اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأجرنا من عقوبتك ونيرانك واجعل مالنا إلى جناتك يا أرحم الراحمين قد استمعنا من صلاتنا في قرارة قارئنا إلى ذكرنا فيها بالجنة وما فيها من النعيم وبالنار وما فيها من العذاب المهين وقد ختم الله عز وجل سورة الدخان بذكر الجنة وقد كنا نذكر كثيرا بالنار وما فيها من العذاب من باب الترهيب فان العبد في حال قوته وصحته الاولى لحاله ان يرهب ثم قد طلب منا بعض الفضلاء ان نذكر بالجن، وقد اثرت في هذا العام ان نذكر بالجنجن ولأن العبد ربما يذكر بالجنة ونعيمها وسرعان ما تزول تلك التذكرة فأسرت ان اذكر باعمال صالحات باقيه اذا اغفر بها العبد وحافظ عليها دخل الجنه بفضل الله عز وجل ومن نعيمها واذكر في هذه الدقائق بحديث جليل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاله وتمسك به دخل الجنة بإذن الله عسى وجل الحديث مخرج في صحيح الإمام البخاري وغيره من حديث شجاع الأوس رضي الله عنه قال قال رسول تعلموا سيد الاستغفار وفي روايه البيه الله الله عليه وسلم سيد الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا ابوء لك بنعمتك عليك وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب إلا انت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاله حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة ومن قاله حين يشبع فمات من يومه دخل الجنة فهو من موجبات سيد الاستغفار ان يقول العبد هذا الحديث سمي بسيد الاستغفار كذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم وانما سمي بذلك لما يجمع كلما كان العبد أشد وكلما كان العبد شدة ذلة وانكسارا وكلما كان أكسر خشوعا وخضوعا لله جل وعلا كان أقرب لله تبارك وتعالى ففي الحديث تعظيم لرب العالمين والتقراص للعبد بشكل نفسه يقول صلى الله عليه وسلم ان يقول ألا العبد هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ان يقول الرجل او المرء بل العبد فان مقام العبوديه مقام عظيم ان تعلم انك من عباد الله عز وجل فلا فقال الله عز وجل واذكر عبدنا ايوب وانظر الى هذا الموطن واذكر عبادنا وَإِسْحَاقَ وإصحاق ويعطوب قل الأيدي والأمصار إنا أخلصناه بخالصة إنا أخلصناه بخالصة فالله عز وجل تسمى أولئك الفضلاء من الأنبياء بالعبيب فهذا مقرم رفيع أن تسمى عبدا لله أن يقول العبد اللهم أنت ربي وانا عبدك اللهم أنت ربي ما قال أن يقول الله أو اللهم أنه الرحمن إنما قال اللهم أنت ربي وهذا أيضا فيه ذل للعبد ربه جل في علاه يا ربا هو السيد كما أنك تقول يا تركت أنت تطوع لله بالتعافى وانكسر لله كلا وعلم اللهم أنت ربي وأنا عبدك إن مرجل قد ضللنا ناقته في الصحراء ثم جلس تحت شجرة ينتظر النوم ثم استيقظ من نومه فإذا فمن فرحه فمن هذا فرحته العبد اخطا فقال اللهم انت عبدي وانا ربك الله عز وجل يقول الله اشد فرحا بعبده انظر الى هذا العبد لما وجد الناقه من شده فرحته اخطا لكنه أراد ان يعترف بمقام الربوبيه ومقام العبوديه أراد أن يقل نفسه لله عز وجل وأن يعظم من شأن ربه فسنح الله عز وجل بتوبة هذا العبد أن يقول العبد اللهم أنت ربي وأنا عبده أنصر إلى دعوة الأنبياء لله عز وجل فهذا خير الرحمن الرحيم لما سكينة لله عز وجل في نعائه ماذا قال قال رب اجعل هذا رب دعه بقول رب يعني يا سيدي رب اجعل هذا البلد امنا واجنبه وبنيا لن نعبد الأصلان رب, رب, رب, رب. لذلك عز وجل اللهم انت ربي وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك مصل و العهد والوعد هو ما وعده الله علينا ونحن في اصلاه آب ابينا وهو ما هو ما يصدق بالعهد الذي كان في عالم الذر ولاتخذ ربك من بني ادم من, آل من ذريتهم وان افضل من ظهورهم ذريتهم ونشهدهم على انفسهم الست لربكم قالوا بلى هذا هو العالم الذي ذكر في الحديث وانا على عهدك ووعدك اي على التوحيد يا رب ما عشت ما اصطفع اعوذ بك من شر ما صنعت ان تستعيد بالله عز وجل ان تطلب اللجوء والاستعانه بالله عز وجل من تلك الذنوب أعوذ بك من شر ما صنع فإن لم يشأ الله عز وجل أن, أن يتوم عليك فإنك أنت تتوم ولذلك تستحق بالله عز وجل أعوذ بك من شر ما صنع أبوه لك بنعمة عليك الاعتراف بالفضل وأبوه بثمي الاعتراف بالقيوم الله عز وجل وكما ذكرت في حديث أبي مرحب النبي ومن تنفسي فقد ضم بين يدي الدعاء الاتوارك بالذنوب وهذا أيضا من بلد الظل لله عز وجل أعوذ بك من شهر فرصنا أبو لك بنعمتك علي وهبو بذنبي فأفر لي We are the